وَإِنْ كَانَ ضُرّتُ فَنظرةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ شُكُنتَ فَنظرةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْتَ صَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كنتم You love never... me.